إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أطل من من يتعو من دون الله من لا يستجيب له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 هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُخْفُونَ فِي أَنفُسِكُمْ فَتَشْهَدُوا بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ مَا كُنتُ بِدَاعٍ مِنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يَفْعَلُ بِهِ بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنَ عَدُوٍّ لِلَّهِ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا ما إليه وإذ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِلْحَافٌ قَدِيمٌ وَمِنْ طاب عليه كتاب موسى إمام و رحمه وهذا كتاب مصدق لسانًا عربيا لينذر الذين ظلموا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة قالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون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 الاشكر نعمتك قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي علمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي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 والذي قال لوالديه اف لكما اتعدان لي ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما وهما يستغيثان الله وإليك آمِن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولائك الذين حق عليهم القول في ودخلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون وَيَوْمَا يُعْرض الذيينَ كَفَرُوا وَلَ مارِ أَذهَبَة طَباتاتِكُم فيِي حياتاتِكُ مُدّنياَا وَسْتَمْمسَعَتُ بِهَا فَلْيَوْمَ تُ جزَوونَ عَذابَهُ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 Kəthəlik nəjizl qowməl məjrimələm. Qələ qəd məkənəm fəmə, əmək nəkən məkən fəyəyəm. Əgəlna ləhəm səmə, وَجَعللَّ لَهُم سَمع وَأَبَصَرَ وَأَفِدَ الت فَمَا أَغْن عَنهُم سَمْعهُم وَلَا أَبَصَُهُم فَمَا أَغْنَا عَنْهُم سَمم وَلاَا أَبَصَارهُم وَلَا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 وَإِذزَرَتْ النَّ إلَيْكَ نَخَرَم مِنَ الْجِّ يَسْتَمِعونَقُرآانَ فَلَمََّا حَبَرُهُ قالَاواأَصِتُ فَلَمَّا حَبَرُهُ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 أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهم بقادر على أن يحيي الموتى فلا